أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيديه الملك وعلى كل شيء قدير الذي خلق المصر Yang Maha Esa, Yang Wajah Allah Tuhan Syaitan, wa'adala al-madhab sahir, wal-ladhi kafar bi-Rabbihim madhab jannam, wa لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم فاغفرتهم وأجرهم كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إن لَنُشَوّ أَمِنْكُمْ مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِنَتْكُمْ فِي السَّمَاءِ أَن يَرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَ يروا إلى الطير فوقهم صفات ويقبر ما يمزقهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بلد sama